نوع من السجال بين الإسلاميين وخصومهم أو ما بين الدعاء للبغالية فرحوا بها ورواجوا لها ودفعوا ونفحوا عنها المصنف ذكر ثلاث كتب كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزق والكتاب الثاني كتاب الشعر الجاهلي بتاع طه حسين هو ذكر كتابين وإحنا قلنا فيه كتابين آخرين الكتابين دول كأنهم أيضا صدى واسع مش لقوة المحتوى لحاجة لكن للطج التي صاحبه ظهورهما كتاب وليما العشاب البحر بتاع حيدر حيدر وكتاب أو رواية بتاعت أولاد حرتنا لنجيب محفوظ النهاردة هو بيكلم عن دعوة إلى التغريب بعد قضية دعوة إلى العلمانية في دعوة إلى التقريب واتباع المجتمع الغربي والتقاليد الغربية فبوضح وكتبات متعددة صريحة للليبراليين المصريين والعرب في دعوة إلى اتباع اختفاء نهج الغرب والحداثة الغربية للتقدم مثلهم والأمر هذا صار واضح ومشتهر عندهم إنهم بوضوح وبصراحة يقولون إذا أردتم أن نتقدمك الغرب فلا بد أن نقلدهم في كل شيء فيرى الليبراليون المصريون ضرورة اتباع منهج الحداث الغربي لصنع التقدم وتحقيق النهضة فعندهم النموذج الغربي جدير بالتقليد وطبعا أكدنا كذا مرة على أن هؤلاء الذين ينادون بهذا لا يقصدون تقليدا للغرب صناعيا ولا ولا تقنيا ولا غير ذلك وإنما يقصدون تقليد الغرب في كل شيء وبتجي النقاط التماس او النقاط الـ الـ الـ الـ الاشكال بتيجي عند العقائد وبتيجي عند الجوانب الاجتماعيه وبتيجي عند الجوانب ومثل هذا اما الجانب التقني والجانب الصناعي والجانب الزراعي ومثل هذا فلا اشكال لكن الاشكال في من يريد ان ينقل الحضاره الغربيه او ينقل النظام الغربي كاملا كاملا بشقه الروحي وبشقه الثقافي وبشقه العقائدي وبشق نصرته للدين كل هذا ينقل على المجتمع الإسلامي وقد بلغ الأمر ببعضهم إلى المطالبة بالتبعية الكاملة للغرب ورفض أي انتقاء في عملية التواصل الحضاري وهو ده اللي احنا بنطالب به بنطالب بالانتقاء ان نأخذ من حضارة الغرب التي بلغوا فيها مبلغا عظيما من التقدم والمدنية ان ننتقي من حضارتهم الجانب التقني والصناعي والحضاري وما يناسب بيئاتهم لكن في ناس تقول لا تاخد الليلة كلها. كلها رفض اي انتقاء في عملية التواصل الحضاري مع الغرب ورفض منهج التوفيق بين ما لدينا وما عنده محمود عزمي بيقول في مقاله. سنة 1927 بيقول أنا من الذين ينادون بملء فيهم بضرورة الأخذ من المدنية العصري ماشي مقبول وهي الحضارة الغالبة ماشي هم غالبون في جانب الحضارة وبأن الخير كل الخير كل الخير في شخص يعني نظر الكتلة الشرقية لهم احنا يعني المتكلمة لغة عربية إلى شواطئ البحر المحاصة الشمالي يقول لك احنا عايزين تبقى قبلتنا أوروبا بدل ما تبقى قبلتنا كده نبص جنوب شرق كده ناحية السعودية عايزين نبص ناحية الشمال شخص يعني نظر الكتلة الشرقية اللي هي دول العالم الاسلامي يعني المتكلمة اللغة العربية إلى شواطئ البحر المتوسط الشمالية الغربية عايزين نبص بقى ناحية فرنسا وإيطاليا ودونان و... و... وأسبانيا والبرتغال و... و... وألمانيا وإنجلترا الجانب الشمالي الشق الشمالي من البحر المتوسط ده وبأن كل نظرة إلى رمال التيه والبادية الجزيرة العربية يعني, يعني السعودية وال وال وال والمدينة والحتى الدية رمال التيه والبادية إنما تكون نقوصا على الأعقاب في ميدان الجهاد الذي يسير فيه العالم سيرا هائلا السرعة إلى الأمام أيضا تحصين بيقول في مستقبل الثقافة في مصر بيقول في بانه المطلوب منه أن سيرة سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ونكون لهم شركاء في الحضار خيرها وشريها وحلوها ومرها يعني حسين نكون الحضار ربية كلها حتى اللي وحش فيها ناخد وما يحب منها وما يكره وما يحمد وما يعب بيحدد طه حسين هوية الثقافة المصرية على أنها جزء من ثقافة البحر المتوسط جزء من الغرب الثقافي فعنده إنما كانت مصر دائما جزءا من أوروبا شوف اللي بيحلم بقى ان ايه ان احنا مصر اصلا احنا في حضر بحر متواصل حضر محر متواصل نصه الشمالي فرنسا وإيطاليا واليونان وترك و... وتركيا مثلا واسبانيا والبرتغال احنا النص الجنوبي نعمل حاجة اسمها البحر متواصل دول الحضارة فبيقولك ده مصر دائما جزءا من اوروبا في كل ما يتصل بالحالة العقلية والثقافية على اختلاف في رعيها والوانها هذا اللي هو العجب العجب احنا ماتا كنا جزءا من اوروبا في الثقافة متى كنا جزءا من أوروبا في الحياة العقلية وقد بلغ الأمر ببعض الليبرالين أيضا في الدعوة إلى تقليد كل ما هو غربي أن ينادي بتطبيق النظام المدني في الأحوال الشخصية المتعلقة طبعا دي بقى المشاكل تبدأ في المشاكل بقى وانت بتقلد النظام الغربي مشاكل النظام المدني حال المدني المدنية أو الأحوال الشخصية متعلقة بالزواج والطلق والميراث بترك الأحكام الشرعية في هذه المسائل والالتزام بالقوانين الغربية أي خرجها من هيمنة المشارع الإس يعد محمود عزمي من أوائل الذين أخذوا هذا المجال نادى بفكرة الزواج المدني في مصر الزواج المدني اللي هو مش الزواج الشرعي اللي هو عن طريق مأزون وإيجاب وقبول وولي وشاهدين اسمه زواج شرعي في زواج مدني المتنين يروحوا محكمة دي بقت مرات فلان اسمه الزواج المدني مين اللي يطالب الزواج المدني الآن وصرح بكده دكتور عمرو حمزاوي مستاذ العلم السياسية بجامعة القاهرة اللي بيطالب الزواج المدني ليه؟ عشان المسلمة ممكن تتجوز مسيح واحدة سفرات فاطمة تروح للمحكمة مع جورج تقول له احنا عايزين نتجوز والمحكمة تحكم ان جورج وصفط ده اسمه الزواج المدني اللي بيطالب بيه الدكتور عمرو حمزاوي برضو واحد اسم محمود عازمي كان بينادي بذلك في مصر وما يترتب عليه من منع تعدد الزواجات ومنع الطلاق ويباح الزواج المسلمة بغير المسلم بيصراحوا بكده وبدوموا ورابا فلا يكون الدينه عائقاً أمام الرغبة في الزواج بين رجل ومرأة وذلك من خلال المداولات لفأسية الحزب الدموقات المصر عام 1918 الشيخ بيجيب تاريخ قدم قوي الكلام ده بتردد الآن الآن, الآن. بتردد الآن في الرغبة في الزواج المدني قابلت القوى الليبرالية اعجباً بتطبيق تركيا لقنون الزواج المدني عام 1929 وبرضو من اللي طبقوا قنون الزواج المدني او اخدوا بالنظام الغاربي في الحياة المدنية او في النظام المدني في مسائل الحوالي الشخصية تونس من ايام عهد الحبيب بورقيبة وبعده زين العبيدين اسأل الله عز وجل ان يعملهم بما يستحقوا منع تعدد الزوجات تقييد الطلاق واباحة او تحت الزواج المدني بل وتقنين مسألة البغاء مثل هذا موجود في تونس بالقانون بالأسف هذا الأمر مازال موجود حتى الآن في ظل حكومة حزب النهضة التابع لجماعة الإخوان المسلمين ويعني هما كانوا لا طبعا حصل جدل كبير في مسألة حاجة اسمها عريضة الأحوال الشخصية عريضة الأحوال الشخصية ديات من أيام الحبيب برقيب وصارت سائرة العلمانيين هناك إن لا تضحية بمكتسبات المرأة ولا تضحية بمكتسبات حقوق المرأة ومثل هذا وللأسف استجاب لهم استجابت لهم حكومة النهضة ويعني إيادت بقاء عهدت لحوالي الشخصية بما فيها من عوار ومخالفة بصراحة الإسلام ويابد أن ينهضوا من الآن لتغيير هذا الأمر خالفها رأس الإسلام يغلب يغلب عليهم يعني او يعني في كثير منهم اما مداخله او جهاديين لكن التيار السلفي في تونس كان في نوع كبير من القمع عليه وحتى الاخوان يعني تونس كان القمع الامني في عهد الحبيب بورقيبه وزين العابدين شديد جدا جدا فاغلب الاسلاميين في تونس كانوا مهاجرين خارج تونس يا اما مضطهدين ومقمعين بشكل شديد وانت عارف طبعا ان ايه حده القمع بتتناسب مع الأفكار فكل ما زادت حده القمع وكل ما زادت الافكار المضاده للتطرف ففي في تونس طبعا في اخوه سلفيين على الجده ولكنهم قليلين نسال الله عز وجل ان يثبتهم ونعينهم في يعني في محنتهم لان حتى حكومة النهضه للاسف يعني بتضيق عليه بتضيق عليه احنا راينا تسجيل فيديو منسوب لي الغنوشي اللي هو زعيم روح الحركه النهضه وبيصرح بان هو هو بيضطهد الصلفيين او المتشددين يعني الكلام ده موجود ومسجل وموجود على المواقع اليوتيوب وغيره وغير فعني للاسف الشديد اللي في تونس متهدون التهاد متهض شديد متهض حتى الان حتى بعد الثوره وللقوى اللي العنونيه في بقى تونس ايضا اشد شراسه من هنا في مصر هنا في لان هم, هم شد شغه زعيم حركه النهضه في تونس وكان يعني يعني اعتقل فتره طويله يعني طرد او يعني أبعد عن تونس فترة طويلة كان عاش في لندن وفي دول الأوروبا يعني وبعد الثورة رجع لتونس يعني رجل برضو من الناس اللي بيحسبه زي ما هنقول بعد شوية على التيار الإسلام الليبرالي نكلم بعد كده يعني أفكار وفيها نوع من الايه التحرورية الشديدة يعني اللي لا يوافق على كثير منها ذكر كلام محمود عزمي على مسألة الزواج المدني في مصر والقوى الليبرالية التي كانت تنادي بتطبيق قانون الزواج المدني زي ما كان يتعمل في تركيا وإعجابهم بالنموذج التركي أيضا والحروب الإعلامية التي خضتها الطيارات الليبرالية والأحزاب المدنية او الليبرالية لإقرار قوانين الزواج المدني وغير ذلك نحن عندنا برضو عشان ما ننساش في زمان عشان برضو أعطاء كل زي حق حق يعني في زمان الرئيس الرحل وأنور السادات لما كانت زوجته وجهان السادات اللي ما زالت حية حتى الآن بتتدخل في الشؤون السياسية بشكل مكثف وكان لها سعي حثيف لتغيير قوانين الزواج كانت عايزة تعمل بالضبط زي ما عملت زوجة الحبيب بغطيبة وزينة زين العابدين زوجة زين العابدين الاثنين تدخلوا في الحياة السياسية وفي قوانين الأحوال الشخصية وكانت جهن السيدات أعطاها رقبة قوية جدا وسعي قوي لتغيير قوانين الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات ومساواة المرأة بالبنت في المرأة المره المراه بالرجل في الميراث وغير ذلك لكن بفضل عز وجل تصدى لها يعني مشايخ الازهر في ذلك الوقت تصدى لها علماء الدعوه ورجال الدين او رجال والعلماء في ذلك الوقت ومنهم الشيخ شعراوي رحمه الله وغيره وغيره في فيعني كانت هذه الأفكار في مهدها ومن تبنى من تبنى من تبنى التيار هذه الرؤيا جعلها الاتحاد النسائي المصري جزءا من برنامجه عام 1923 وقدمت جريده الكوكب الشرق الوفديه جهدا في هذا الاطار قد تصدى سلامه موسى وهم ابرز دعاده التغيير في مصر واكثرهم في ذلك تطرفا للمناده بالمساواه بين رجل والمراه في الميراث قد رحبت بعض الاوساط الليبراليه هذه الدعوه وكانت السياسه الاسبوعيه لاي جهاد السياسه الأسبوعية او الصحيفه تروج هذا الدعوه هذه الدعوه وانغفضها الكثير نعيز أقول لكم أن الدعوات دي على رغم من تطروفها وعنا متقبل جمهور الناس وعامة الناس وعامة الشعب لها لكن كانت بتلقى رواج في الأوساط الثقافية اللي بتسمي نفسها ثقافية يعني وأوساط الأحزاب المدنية والليبرالية كما يدعون نيجي بعد كده بتكلم المؤلف عن التيارات الليبرالية في بلادنا جاءت الليبرالية إلى بلادنا من خلال الاستعمار الذي حاول إعادة تركيب أوضاعنا على أسس تتفق مع مصالحه وكانت أداته في ذلك من تربوا على فكره وموادئه وزعموا أن في اتباع الغرض نهضة الأم ونكلمنا على ال ال ال الطلائع برويجة فكر الليبرالي في بلادنا اللي أغلبهم تربى واستقى من الغرب زي رفاعة أهطاوي وإنسان وتحصنوا غيرهم إلا أخذوا شهدتهم من الغرب وأتوا بلادنا فكلمة معبرة كان بيقولها شيخنا الحين ربنا أحفظه ويمد بالصحة والعافية ويقول هؤلاء يعني تقمموا على موائد الغرب أكلوا الفتاة من على موائد الغرب وأتوا ليتغوطوا في بلادنا الناس ديات اتت بزبالات الافكار في الغرب واتت لقتغوطها في بلادنا فبدأ الامر بالربط بين الدعوة الى الحرية بين الاسلام وانه لا تعارض بينهما ويريدون بالحرية حرية على المفهوم الغرب الى الحرية المطلقة فلما انفتح هذا الباب بقبول قيم الحضارة الغربية ومنها الحرية انتقلوا الى التلاعب في الدين التلاعب في الدين يعني الاول نقبل مبدأ الحرية ماشي فلما في حرية بقى عايزين تعدد قراءات النص الديني ونقد الخطاب الد هتلاقي المصطلحات دي يبدأ ترجس شر ليه؟ لأن المصطلحات دي إنما نحتت وإنما صيغت لتحريف الدين وإلا فما معنى تجديد الخطاب الديني؟ إن كنت تقصد بتجديد الخطاب الديني الصياغة الأحكام الشرعية والصياغة الكلام الوعظي ومثل هذا بلغة سهلة وبسيطة يفهمها عمّة الناس والكلام في الناس فيما يحتاجونه وفيما يهم حياتهم فلا بأس لكن تجديد الخطاب الديني بمعنى التنازل عن الثوابت والمقدسات بمعنى تنحيط بعض القضايا التي يرونها هم غير مناسبة للشرع بتقديم الخطاب الديني في صوره يعني ترضي الغرب واخلاؤه من بعض ابجديات الدين زي مصطلحات الجهاد ومصطلحات الأمر بمعروف ونهى المنكر لو كنت تقصدون بذلك تقصدون بتجديد الخطاب الديني هذا الامر فبئس هذا التجديد بئس هذا التجديد وانما اصل التجديد موجود في الإسلام بس على وفق شرع الاسلام فالإسلام هو الذي يدعو إلى التجديد وهو الذي يحدد ملامحه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها يجدد لها دينها يعني جبد جديد لا يجدد من درس من معالم السنن لما لما يذكر مثلا المجددين على رأس كل مئة السنة الشافعي المام محمد يذكره ابن تايمية رحمه الله يذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب يذكره الأئمة الكبار ومش شرط المجدد يكون شخص واحد كما حقق كثير من العلماء ان المجدد من يجدد لها لها مش شرط شخص ممكن المجدد دا تكون كتيبة مجموعة واحد يجدد لها أمر لناها في أمر الأصول وأمر الفقه وأمر الجهاد وأمر الدعوة ومثل هذه فمسألة التجديد موجودة في الإسلام بس تجديد الخطاب الديني اللي كان بيروج له في عهد المخلوع وكان بي بي بي بيتولى كبره وزير الأوقاف السابق محمود حمد زحزوق ومثل هذا ده كان تخريب للخطاب الديني تخريب وليست تجديد للخطب الدين ثم جاءت المطالبة بالحرية على الطريقة الليبرالية الغربية دون مواربعي دون الحاجة بربطها بالدين أي المطالبة بالليبرالية الغربية كما هي دون تغيير او تعديل فيها بعز يقول هو الليبراليين في بلادين يتدرجون الأول يطالب بالحرية في الإسلام هذا الإسلام هو دين الحرية طوله ماشي لكن هو يريد أو يقصد الحرية على وفك المفهومي هو ثم يطالب بتعدد قراءة النص الديني أو نقد الخطاب الديني فهمنا أن نقد الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني معناه إتاحة الفرصة لهدم الثوابت وتعدد قراءات النص الديني عايز يقول أنه أنت فهمك للآية أو للحديث ده يخصك أنت أنا فهمه زي ما أنا عايز هو يفهم إن, إيه؟ أن لا إكراه في الدين قد تبين رجد من الغي ويفهم قول الله عز وجل لكم دينكم ولا دين إباحة الإلحاد الآيات لم تأتي في ذلك ولا يقصد بها ذلك يقول فهم كده لا إكراه في الدين ولكم دينكم ولا دين الإسلام دين الحرية اللي عايز يكفر ويكفر طيب وفين قول الله عز وجل لمن يبتغر الإسلام دينه فلا يقبل منه وفي الأخيرة من الخاسرين فين قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه في نهاية هذا الكلام ده للنصوص يبقى حرية تعدد قراءات النص الديني وفتح الباب هذا الباب على مصرعي وفتح التفسيرات الشزة أول أمس كنت باستمع لإذاعة القرآن الكريم بعد السنة عشر منتصف الليل يعني برنامج قديم من زمان بيجي اسمه موسوعة الفقه الاسلامي تقدم الدكتورة هاجر سعد الدين تستضيف احد اساتيزة الازهر هي في الحلقة دية الدكتور محمد نجيب عوضين مستاذ الشرع في جامعة الازهر والكلام كان عن قضية تعدد الزوجين كلام كان عن قضية تعدد الزوجين فطبعا يعني ايه الدكتورة هاجر سعد الدين يعني القضية عملالها هسس في المختلف ضد الزوجات وإباحة الإسلام للتعدد والدكتور محمد أجيب عوضين يعني سراج الأستاذ في جامعة الأزهر ويحاول يكلم الكلام بكلام منضبط إن الإسلام أتى بتقنين إباحة التعدد اللي كانت مطلقة في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم أتى غيران ابن سلامة وأتى يعني بعض من أسلمه وكان تحت عشر نسوة أو ثمانية نسوة قال له أختر منهن أربعة يعني أقصى حاجة أربع نساء وذكر الآيات فإن خفتم ألا تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء ومثل هذا فتقول له يعني الأمر في الإسلام مباح كده يا دكتور يقول له يعني بضوابطه هي وبضوابط العادل ومثل هذا تقول له يعني بس بالنسبة للي محتاجه هي عايزة تلف والدور على إن التعدد في الإسلام مباح بس للضرورة فقط ومن أين أتت الضرورة دي جبتها منين يعني؟ من دماء خطب فتقوله بس ربنا عز وجل بيقول ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتهم وانا سمعت هذا باذني من قبل ذلك ان ناس بتقول ده الاسلام او القرآن فيه الدليل على حرمة التعدد ايه هو بقى الدليل على حرمة التعدد ولن تعدلوا ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتهم يبقى ربنا عز وجل يبيحهم في موطن ويحرمهم في موطن ما لكم كيف تحكمون ازاي كلام ده يعني يعني هو هو بيقول لك هو ده فهمه للنص فهمه للنص ان ولا تستعن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم معناه تحريم التعدد طالما ربنا عز وجل حكم بايه استحاله العدل ايه الافكار ايه الافكار ايه دي ايه الافكار دي جبتوا الكلام ده منين هو ده فهمه للنص طب هو الاسلام اصلا أتى بإن النص يعني يفهم كما تشاء كده ولا في حاجه اسمها تفسير العلماء في حاجه اسمها وفي حاجه اسمها فهم اللغه وان انت تستطيع تعدل بين النص ولو حرصتم يعني في الميل القلبي انما الانسان يعدل فيما يستطيع والحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قسم فيما املك فلا تنني فيما ايه لا املك فالاصد اقول ان مساله الايه تعدد قراءه النص الديني ديت تخليه يستدل بالنصوص وبالآيات وبالأحاديث على الباطل الذي يعتقده سبحان الله وما أصدق القائل أن القرآن حمل ذو أوجه القرآن حمل ذو أوجه ممكن نفس الآية واستدلبها المبتل على باطله إنما الضابط وفهم السلف رضوان الله عليه الضابط الذي يعصمك من هذا الزلل كلام اللي يقوله هذا قال حد بين السلف الذين نزل فيهم القرآن ونزل بين أظهرهم يعلمون أين نزل ومتى نزل وفيما نزل قالوا كده فهموا كده ولا أنت بتختارها من دماغك وكلامه لا يوافق ولا الشرع ولا يوافق حتى اللغة يجي بحاجات ماطلة لا يتوقفها حتى اللغة المهم يعني دي مرحلة مرحلة أنه يقول لك آه أنا مع الإسلام والإسلام أصلا بيطالب في الحرية وكلام زي كده بعد كده يطالب بتعدد قراءة النص ثم يطلب الحرية على الطريقة اللي بغلق دون مواربة ودون ربطها بالإسلام قلت أحسين عن المنهج الذي يجب أن نسير عليه هي أن نسير سير الأوروبيين ونسلوا طريقهم لكي نكون لهم أندادا ونكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها ما يحب منها وما يعاد زي ما قال كده. أيضا أحمد لطف السيد اللي بيسموه أستاذ الجيل بيقول خلقت نفوسنا حرة طبعها الله على الحرية فحريتنا هي نح هي ذاتنا ومفهوم ذاتنا هي أن الإنسان إنسان وما حريتنا إلا وجودنا وما وجودنا إلا الحرية وإذا نظرنا إلى واقعنا اليوم بعد انتهاء القارن العشرين الميلادي والذي شهد بداية ونمو الدعوة للفكر الإبرالي نجد ان هناك تيارات الإبرالية متعددة تعرفت عليها بلادنا نتيجه التعرف على الليبراليه بشكل أكبر تفصيلا اشد عمقا فبيعرض على صور التيار الليبرالي في مصر صور الليبرالي في مصر فبيقول ان من هذه الصور ضمننا اشرنا اليها قبل كده تيار التوفيق بين الليبرالية والاسلام صوره من صور التيار الليبرالي في مصر واظن دي اكثرها او يعني تلبيسا على الناس إن الإسلام دين لا يخالف الحرية أو لا يعارض الحرية. دين لا يعارض الليبراليه ان مفيش إشكال ما بين الإسلام وما بين الحضاره الغربيه فكري ولا حضاره مفيش اشكال ان انا اكون مسلم وان انا اكون ليبرال انا مسلم و ليبرال إزاي تكون مسلم تمت عملية التقريب بين الإسلام والليبرالية في أجواء من الهزيمة النفسية وده أنا عايزك تحط العناوين ده قدامك الناس اللي بتطالب بكده ناس مهزومين نفسينا أمام الغرب أصلا شايف إن إحنا صفر على الشمال، إن إحنا أمم متخلفة، إن إحنا شعوب العالم الثالث، إن إحنا شعوب، إن إحنا شعوب ويأتي في هذا ويقول لك حاسين بقى, بقى زي الغرب وخصوصا بقى بذات الطامة والمصابة تكون عندما عند من ذهبوا إلى الغرب. وشاف كم التقدم للحضارة عندهم وكم احتقارهم للمسلمين فيجي هو مهزوم هذه الهزيمة نفسية عايز يوفق أوضاعه ويعرض صورة وسطية كده ما بين الإسلام وبين الغرب فيطلع لك بجنين مشوه يطلع لك بنسخ اسمه الإسلام المدري اسمه الإسلام الليبرالي ماشي؟ أو الليبرالي الإسلامية بيقولك بعد الهزيمة النفسية أمام الغرب المنتصر الذي أسر عقول الكثيرين من أبناء المسلمين في القرن التسع عشر وبدأت القصر القرن العشرين خصوصا في ظل التقدم العلم الغربي وما كانت عليه بلادنا وما زالت بصراحة يعني من ضعف العلم وانتشار الجاهل وجمود التفكير والتعصب المذهبي واستبداد الحكام طبعا احنا كنا في بنعيش في ظلمات بعضها فوق بعض نظم سياسية متخلفة مستبدة نظم تعليم متأخرة وسائل الرفاهية والحضارة معدومة مستوى الدخول والمعيشة ضائعة فيعني المقارنة ما بين الجهل والتخلف عن مستوى يعني الثقافي والحضاري ما بين التقدم والمدنية وفي نفس الوقت ما بين النظم السياسية اللي هي جذابة النظام الديمقراطي اللي بيتح للشعب ان هو يختار وان هم يحسب عندهم رؤساء بالكلينتون يغلط يحاكموه ومش عارف الرئيس الفلاني جاك شيراك يغلط يحاكموه فالكلام ده بالنسبه للناس مبهر رئيس الجمهوريه بيتحاسب عندهم تحصل مثلا فضيحه كذا كذا المسؤول يستقيل عندهم قطار يخبط في قطار وعندهم القطر لما بيخبط في قطار بيصاب اتنين احنا عندنا لما القطر بالكعبل بيموت 600 مثلا يعني فهي تحصل حادثه عندهم بسيطه خلص قد كده بيستقيل رئيسه ووزره والدنيا بتتحاسب وكلام زي كده فنظام مبهر مبهر للنظام الديمقراطي التاحل مبهر للناس ونظام لن... لن... لن... اقتصاد ورفاهية مبهرة استوى دخول مرتفع واي واي. ويجي بقى عندنا اللي يسافر بره كده ويجي عندنا يجي بقى ايه قتل الإبداع مش بس التأخر مش بس ومش بس الفقر مش بس لحوال الاقتصادية لا ده قتل الإبداع قتل الإبداع مع معنى قتل الإبداع اللي حتى في وسط هذه الظلمات يحاول أن يوخد شمعة تجد الفساد يوم خانقه على طول واحد متميز يحدطه ماجي يحصل على ماجستير ودكتوراه يلاقي نفسه بيقبض مثلا أقل من الفراش في, في, في, في, في, في, في أي حتة تانية مثلا نهاردة في ظل الحكومة الحالية ما حتى الآن في ظل الحكومات السابقة اللي بيحصل على الماجستير في أي تخصص راتبه بيزيد 2 جنيه واللي بيحصل على الدكتوراه راتبه بيزيد 4 جنيه نعم نعم ده الكلام ده حقيقي اخواني انا ببلغش انت لو معاك لو, لو مسلا مدرس بناشي الاطباء عشان انا طبيب المدرس لو مدرس اجتهد وحصل على ماجستير من كلية التربية حصل عد بكتوراه حصل عد بكتوراه فقتل للإبداع ونقوس الخطر يدق على رؤوس هؤلاء ان ابنائنا ابناء المسلمين ما بيبدعوش انهم يطلعوا غرب أحمد زويل والناس دي ياتموا وخدوا جايزة نوبل يقولك فرحانين إن أحمد زويل خد جايزة نوبل هو خد هو عندنا خد هو فين؟ في أمريكا فهو ده قتل الإبداع بقى وتجد المشهد المحزن مشهد العجيب ابناء المسلمين اللي يركب البحر ليلقى في البحر يلقى يركب مركب أي حاجة كده ويلقى في البحر عشان يصل إلى الجنة الموعودة إلى سواحي الإيطالية سافروا من ليبيا ومن الشواطئ المصر والمهربين يرمون في البحر عشان يوصل لفين للجنة الموعودة الجنة يوصل إيطاليا يوصل أوروبا ده يدلك على كم من الهزيمة النفسية وكثير منهم بيبقى بسبب دقي الأحوال وراغبة في الإيفرة فهي ومثل هذا فبدأت تظهر بقى في ظل أجواء الهزيمة دية والتفاوت الحضاري الكبير ما بين الشرق والغرب بدأت تظهر المدرسة التوفيق ما بين الإسلام والغرب أو إن شيء تقول مدرسة التلفيق بين الإسلام والحضارة الغربية وربط مبادئ الحضارة الغربية بالإسلام مثل المناداب الحرية والمساواة والتعددية والديموكراكات حتى المصطلحات في حد ذاتها غريبة عن مجتمع الإسلام التعددية المساواة الاعتراف بالآخر على الفهم الغربي وغيرها أنا أقول لكم قبل كده أن جناية المصطلحات المجتمع من المصطلحات دي ممكن تكون مقبولة في الإسلام أو بينادي بها الإسلام بس في نطق معين هم بيستعبوا تعدديه يعني أي حاجة. أي, حاجة. اي حاجه قبول الاخر يعني اي حاجه الحريه يعني اي حاجه, أي حاجة. برضو, برضو. برضو. برضو. برضو. برضو. أيوه. ده بيسموها, بيسموها إيه؟ نسبية الأراء نسبية الأراء يعني أنت رأيك نسبي مش مطلق يعني فيش حيث مال حق المطلق ولا الخطأ المطلق ده حق من وجهة نظرك وخطأ من وجهة نظرك يعني حتى وجود الله عز وجل صحة الأديان وصحة الإسلام ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم والمقدسات والمعتقدات كل دي لك حق نسبي لا يوجد حقيقة مطلقة ماشي ما شئ ما هدي دي أصلا أول بذرة في فكر الإلحاء اللي هو إيه بذرة الشك وإن لا توجد حقيقة مطلقة فكر الإلحاء كله قائم على الشك ما فيش حقيقة مطلقة كل حاجة ممكن ربنا عز وجل هو الخالق الرازق والمحي المميت حقيقة مطلقة ولا نسبية؟ هم عندهم ممكن. ممكن انت شايف كده ماشي؟ ده في إباه في الأمور الفقهية ولا في العقائد والإلهيات؟ كلام الشفيع رحمه الله عز وجل في الأمور الفقهية في مرافقي لكن هل كلام الشافعي يقصد به في الدين وفي في العقيده يعني وفي الايمان بالله وباليوم الاخر والملايكه والرسل ومثل هذا قطعا لا لكن نقول رايي خطأ رايي سوق قد يحتمل الخطا في الفقه في الطهاره وفي واجبات الطهاره وفي الصلاه وفي مثل هذه يعني في العبادات في الأمور الخلاف فيها خلاف سائر أما الأمور التي لا يجوز الخلاف فيها خلاف سائر زي العقائد أغلبها أمور الأصول والعقائد يعني فهي مما إيه لا يجوز الشك فيها ماشي؟ ثم عادت تجديد بيقولك قد ظهر هذا التيار أول مظهر في الحركة الأصلاحية للشيخ محمد عبد. عادت تجديده في النصف الثاني من القرن العشرين خاصة بعد أحداث 11 من سبتمبر أحداث ضرب البرجين في أمريكا حيث اعتنت به الدول الغربية من جديد لاستفادة منه في تسويق مشارعها في البلاد الإسلامية يعني بعد أحداث 11 سبتمبر طبعا أمريكا بدأت في الحرب مباشرة بعد أحداث 11 سبتمبر قبل تحقيقات وقبل أي متاسبت أي إدانة بدأت في ضرب أفغانستان مباشرة وفي قتل الشعب الأفغاني لكن عايز أقول أن هي اشتغلت على مسارين المسار العسكري والمسار الفكري فالمسار العسكري ضرب الأفغانستان وبعد كده حتلال العراق وضرب العالم الإسلامي في مقتل لكن معها كان فيه شغل فكري عن طريق تغذية التيارات العلمانية وتخزيط التيارات طبعا مين اللي هم اللي نفذوا الأحداث المتهمين يقولك فلان وفلان وفلان دول جايين منين؟ من أغلبهم السعوديين وبعضهم واحد مصري وبعضهم يمني وبعضهم كذا كذا دولت ابناء الفكر الجهادي اللي هو المتطرف كيف نواجه هذا الفكر الجهادي المتطرف بتنمية الأفكار المقابلة اللي هي الإسلام الوسط المستنير والإسلام الصوفي وده كان نص تقرير مؤسسة راند سنة 2007 تقرير منشور بضرورة ان تبزل الحكومات الغربية وخصوص الحكومة الأمريكية لأموال والجهود لدعم الطيارات الإسلامية اللي بيسموها الوسطية في مقابلة الطيار الإسلامي الوهابي المتشد الوهابي المتشد يقصدون بالسلفية والطيار الإسلام السياسي يقصدون بالإخوان وطيار الإسلام الجهادي اللي هو معرفة عنظم القاعدة ومثلها فدعم الطيارات الإسلامية الوسطية اللي هي مين؟ اللي هي الصوفة الصوفية وشوفنا أنا أتركم كذا مرة أن السفيرة الأمريكية تحضر الموالد وتجتمع بأقطاب الطرق الصوفية زي عبدالهاد القصبي وزي أمودة بالعزام وغيرهم ودعمهم بالاموال اموال رهيبه يعني ودعمهم سياسيا ودعم التيار الاسلامي الايه الوسطي اللي هو الليبر... الليبرال الاسلامي الليبرالي يعني اللي بيسموا مفكرين اسلاميين وهنذكر امثله عليهم دلوقتي يعني اللي بيعرض الاسلام في صوره عدم إيه... مفيش اي مشكله مع العالم الغربي وبيغذي ابرز مفكر الاسلام الليبرالي ده هم كتير بس انا عايز اشير منهم للاستاذ فهمي هويدي الاستاذ فهمي هويدي اللي لا راي باس او مفيش اشكال ما بين الإسلام العلمانية والإسلام الليبرالية والدكتور محمد عمارة يقترب منه الدكتور محمد سليم العوى يقترب من ذلك بشكل فج جدا الرحل يعني جمال البنة جمال البنة اللي هو اللي بيسموه مفكر إسلامي ولما عيته قناة دريم ولما عيته بعض الصحف زي المصر اليوم كان بيكتفها بشكل متصل ونشروا كتبه مثل هذا وده كله كان بدعم من, دعم من نواحي متعددة يعني قلناه قلناه ده موجود في كتاب اه قلناه هتلاقيه قدام شوية بعد رفاعة تهطوي على طول ما اتكلمنا عن رموز الفكر اللي اتكلمنا عن محمد عبدال قلناه لو عايز تفصيل اكبر يعني في كتاب اه طبعا طبعا طبع. طبع. هي طبعا, طبعا. محمد عبدو تلميز جمال الدين الأفغاني وصاحب نواه وبذرة في, في, في, في مسألة ترويج الأفكار اللي بغالها في مصر وكان بينادي بإصلاح الأزهر وإدخال العلوم المدنية فيه وكان لعلاقات وثيقة باللورد كرومر منها واللورد كرومر كان بيشايف أنه هو النموذج الإصلاح يدخل الأزهر واللي هيدعو لتطور الأزهر ومثل هذا هتلاقيه موجود في الكتاب صح صفحة الأفغاني صفحة 153 صفحة 153 يبقى أول تيار من تيارات الليبرالية تيار التوفيق ده تسمع الليبرالية لإيه الغير متطرفة او الليبرالية المعتدلة الليبرالية المعتدلة يعني إيه المفروض أن أصل الليبرالية قائمة على نبذ الأديان في الليبرالية معتدلوا لك ما فيش مشكلة إحنا مع معنا مشكلة مع الإسلام إحنا مع الإسلام بس إيه بمسايرة العصر ماشي؟ وأنا ذكرت بعض الأسماء يعني والسيس فاهم هودي والدكتور محمد عمارة قريب منهم برضو الدكتور محمد سليم العوة وللأسف في بعض التيارات تنجرف أو بينجرف أعضاء فيها نحية هذا الفكر فكر الإسلام الليبرالي الإسلام اللي معدوش مشكلة مع الأفكار الليبرالية يعني للأسف الشديد حتى من البرزين على الساحة السياسية لكنه فعلا أفكاره في الإسلام كواحد من تم التاريخ الإسلامي بس فكرة ده الدكتور عبد منعم أبو الفتوح صاحب أفكار تقترب جدا من الأفكار الليبرالية أو تسويق للإسلام الليبرالي كذلك يعني أقرب منه برضو الدكتور عصام العريان وان كانوا يعني أغلب اهتمامتهم واهتمامت السياسية لكن لما بتيجي قضايا قضايا شرعية وقضايا في الإسلام بتجده بينتصر فيها الأفكار الليبرالية ثاني طيار طيار الليبرالية القومية نشأ الطيار الداعي للقومية العربية في وقت مبكر في آخر قرن التاسع عشر الميلادي على يد النصارى العرب في الشام مش العفلق وغيره اللي أنشأه القضايا أو يعني مؤسسات الأوفق احزاب القوميه العربيه زي حزب البعث العربي الاشتراكي السوري والعراقي ومثل هذا ده بدا الفكر ده وكانت فكره القوميه العربيه في الاساس قائمه او لتكون مكان فكره الخلافه الاسلاميه يعني الخلافه الاسلاميه الرابطه فيها رابطه الدين اللي هو الاسلام فجت فكره القوميه العربيه لتكون رابطه جديده العرب بغض النظر, بغض النظر عن الدين, عن الدين. عرب مسلمين عرب او مسيحيين, مسيحيين. لذلك اللي أسس هذه الأفكار القومية كانوا نصارى من نصارى الشام أشهرهم كان ميشيل عفلق ومن كانوا معه وارتبطت هذه الدعوة القومية بالفكر الليبرالي منذ بدايتها لأنها كانت قائمة أساسا على نبز الدين لأننا ليس نريد أن إحنا مش الدين يكون هو مقياس ارتباطنا ويكون الارتباط ارتباط قومي بالعرق العرق العربي لأننا عربي بيبقى يجمعنا حزب أو يجمعنا جماعة للدول العربية وللمفاجأة يعني جماعة الدول العربية اللي انشأها وانشأت بمباركة الاحتلال الانجليزي لأن كانت الدعوة بعد سقوط الخلافة العثمانية في تركيا وبروز نجم كمال أتاتورك في تركيا وبعدها ألغى الخلافة كانت في دعوات قوية في العالم الإسلامي وفي مصر خصوصا لإحياء الخلافة وأن تكون القاهرة عاصمة الخلافة فرغبة من العالم الغرب أن ما تحياش فكرة الخلافة اللي بتجمع المسلمين مرة أخرى طرح لهم بديل إيه البديل؟ تمين دي دي عايزة أي حاجة تجمعهم كده حتى لو هيئة شكلية أو هيئة ك الارضو يجتمع 22 دولة وبقيت دول العالم الاسلامي لا دول مش عرب يبقوا حاجه لوحده بعد ما كانت مظله الخلافه تجمع كل المسلمين وعلى الرغم من ضعفها في اواخر عهد الدوله العثمانيه لكن في النهايه كانت الرابطه اللي بتجمع المسلمين كلها على كلمه واحده ولما الخليفه العثماني او توجهات الدوله العثمانيه تبقى في اتجاه يبقى المفروض ان المسلمين يكونوا في هذا الاتجاه خصوصا في اتجاه شرعي لكن طرح فكره جامعه الدول العربية كفكره بديلة وينزع من العالم الاسلامي بقى وتنزع من الرابطه ينزع منها باكستان وتنزع منها كشمير وتنزع منها منها تركيا وتنزع منها الهند المسلمين اللي في الهند يعني وينزع منها ايران واهل السنة في ايران وفي النهاية يبقى 22 دولة في كان هزيل, هزيل لاقي مثله اسمه جامعة الدول العربية نحن نسأل سؤال واحد من يوم مأسست ما جامعة الدول العربية ايه هي اللي عملته يعني عملت ايه للعرب واللمسلمين كمؤسسة او هيئة عندنا مثلا الاتحاد الاوروبي دلوقتي عمل عمله موحده اسمها اليورو عمل منطقه تجاره مشتركه لغى الحدود ما بين الاتحاد الاوروبي التاشيره اللي بتخش بيها دوله في الاتحاد الاوروبي بتخش بقى كل الدول عندهم عمله موحده عندهم اقتصاد قوي والاتحاد الاوروبي ده نشا في التسعينيات او اخر الثمانينيات امال النهارده الدول العربية اللي انشئت بمباركه الاحتلال الانجليزي من اربعينات القرن الماضي عملت ايه حتى قرارات جامعه الدول كانت اجتماعاتها اجتماعات غير دوريه حتى يعني بعد أزمة فلسطين وكبيره على أن الاجتماعات تبقى سنوية. بعد كده لما بيجتمعوا توصيات ونشجب ونستنكر تعرفين العرب لما بيجتمعوا أقصى حاجة لما بيتمخد الجبل بيولد إيه؟ بيولد فارغ لك نشجب ونستنكر وندعو ونطالب وفي الآخر قبل حتى السورات العربية دي كان في مبادرة هزيلة من, من السعودية للايه؟ للكيان الصهيوني هو يدمر ويجعل يريد هدم المسجد الأقصى وحاصل إخفالنا في غزة وإحنا نمدلهم وإدنا نقول لهم إيه مبادرة الدول العربية لإحلال السلام مع كيان السهم وهم يستهلكون الوقت لينفذوا مخططتهم بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل عليه لأن قاراتها غير ملزمة وإنها إنشأت أصلا على أسس عرقية أسس عرقية يعني العرب يعني تجتمع في العرب تاني حاجة عمالة وهو أعضائها. أعضائها مش الدول العربي أعضائها رؤساء الدول العربي وكلهم عملاء فهيجتمعوا يقراروا إيه؟ يبقى عميل وعميل وعميل اللي عملون مؤسسة للعملاء هيعملوا فيها ايه؟, فيها إيه؟ مش عملوا فيها حقا بالعكس ده يعني كانوا بي بيبرروا العمالة لما جاه درب العراق في امريكا من امريكا الفيديو مصور وموجود لما والقزافي فضحهم لان القزافي كان فضحي فعمل ايه؟ اول ما راح في مؤتمر القمة لقى القزافي القرارات بتاعت مؤتمر القمة محتوطة وعايزونه نمضي قال نمضي؟ لما شو نتكلم الاول؟ نبرج سكته. وبعدين عملوا التصويت. جمعت الدول العربية موافقة على ضرب العراق والاستنجاد بالقوات الأمريكية ودخول القوات الأمريكية الخريج. اعمل تصويت عد موافقة. ويهو رفعت الجلسة. قزافي هاج وماج. ما كانش موافق. لكن كانت الجماعة العربية مسخرة لخدمة أخاذها. لأن الدول الفاعلة في جماعة العربية, العربية مين؟ وهو في دول يعني يعني مثلا في الجماعة العربية في دولة اسمها شيبوتي. بتيجى عشان تمضي لكن الدول الفاعلة في جامعة الدول العربية كانت مين؟ الدول الكبرى مصر وسوريا والسعودية والعراق ودول كبيرة في المنطقة يعني مثلا ممكن تونس مثلا فدول كانوا من همين؟ ملك السعودية ورئيس المصري وحافظ الأسد ومبعدمة الشهر الأسد وزين العابدين دول ما يعودوا مع بعض هيعملوا إيه المسلمين؟ هيعملوا إيه الغزة يعني؟ نشجب ونستنكر وهما بيبركوا أو بنفزوا مخططات وسياسات الدول الغربية في مصر فده تجربة يبقى احنا عندنا تيار لبرالي اسمه الإسلام اللبرالي وفيه تيار لبرالي قومي اللي بيتكلم على القومية العربية والعرب وجامعة الدول العربية ويريدوا أن ينفخ في الرماد عايزين يحيوا جامعة الدول العربية النهاردة ناس عايزة تقول لي مثلا الدكتور اللي اسمه إيه العربي نبيل العربي وإحياء دور الجماعة العربية وبعد ما مسكها عمرو موسى فترة طويلة وفعلا كان من الانتقادات اللي تودي الجماعة الدور العربية نهاية كانت الحديقة الخلفية لوزارة الخانجية المصرية كل موزخه جه في مصر يمسك فتره هم ايه بعتينه جامعه الدول العربيه عصمت عبد المجيد وبعديه عمرو موسى هو يعني هيحكم على مصر ما احنا ما فيش مشكله يمسكها اي حد بس يفعل دور الجامعه تبقى قرارات الجامعه ملزمه فين قرارات السوق العربيه الموحده فين اتفاقيه الدفاع العربي المشترك فين العمله الموحده اعملوا اي حاجه لكن قرات هزليه واجتماعات بس عشان ياخدوا صور وبتاع واحضان وروس والسلام عليكم لكن لم ما يفعلوا شيء في حين قارن بالاتحاد الاوروبي قارن بالاتحاد الاوروبي ولما فشلت قارن بالاتحاد الاوروبي حتى التجربه الاقتصاديه يعني فشلت التجربه الاشتراكيه بدات مسيره العوده للديمقراطيه في منتصف السبعينيات وقد شابت هذه العوده توسع في الليبراليه في مجالها الاقتصادي يعني حتى القومية كانت تيارات القومية غزتها النزع الاشتراكية اللي كانت في عهد جمال عبد الناصر ودعوات الوحدة بين مصر وصوريا وكادت العراق ان تنضم للوحدة بين مصر وصوريا لكن تفككت هذه الوحدة وبدأت احلام القومية العربية تقيه تنهار فبعد موت جمال عبد الناصر بدأ يخش على تيار الليبرالي القومي بدأ تخش عليه الافكار الاقتصادية الغربية فبدأ يظهر ما يسمى الديمقراطية الاشتراكية او الديمقراطيه الاجتماعيه نظام ديمقراطي بس بمراعاه تدخل الدوله او قبول تدخل الدوله وتقديمها للدعم الاجتماعي مع الاخذ بالديمقراطيه اي تحريم مفهوم الديمقراطي من قصر الفكر الليبرالي وذلك كلمة لا من مساوئ اللي راس ماليه الليبراليه المتوحشه يبقى احنا كنا عند نظام اشتراكي بسيطره الدوله على مفاصل كانت الاقتصاديه كلها وفي نظام ليبرالي راسمالي اقتصادي لا يراعي البعد الاجتماعي اللي يعملوا نظام خليط نظام خليط من الاتنين مع بعض اللي هي الديمقراطية الاشتراكية اللي هو السماح برؤوس الأموال لكن بمرعاة البعد الاجتماعي ده اسمه الطيار الليبرالي القومي وفيه طيار الليبرالي إسلامي طيار الليبرالي قومي فيه طيار الليبراليين الجدد دول بقى نشئوا بعد احداث 11 سبتمبر يقوم على التراث الفكر الليبرالي القديم لكن معاه مجموعه من الأفكار الجديده افكار هؤلاء الليبراليين الجدد حريه الفكر المطلقة حرية المرأة ومساواتها بالرجل التعدديه السياسيه المطالبه بالاسلاح الديني والتعليم السياسي فصل الدين عن الدوله اخضاع النصوص الشرعيه والتراث للنقد العلمي تطبيق لاستحقاقات الديمقراطيه زي ما يقولوا مؤسسات مجتمع مدني واطلاق حريه تكوين الاحزاب ومثلها فتقديم ف... مطالب قديمه للليبراليين هم عايزين بقى يضيفوا ايه بيقول لك اضيفت لها في العقود الاخيره من القرن العشرين محاربة محاربه المجتمعات الديكتاتوريه العسكريه والقبليه والحزبيه المتسلطه والمناداه باقامه مجتمع مدني واحياء دعوه الاصلاح الديني من جديد والتاكيد على العلمانيه وفصل الدين عن الدوله اعتبار الاحكام الشرعيه احكاما وضعت دي زمانها ومكانها يعني الاسلام دي حاجه حلوه وكويسه بس لي... مش دلوقتي ده كان واعتبر ما يذكر علماء الإسلام عبارة عن فكرهم كما يعبرون عنهم وفهمهم يقف وعثر ضد الفكر الحر وملاد الفكر العلمي السماء الواضحة في هذا التيار أنه يقف في صف المشروع الأمريكي في المنطقة أظن أن ما أكبر مراوجين الأفكار ديات الآن حتى من زعاد النظام السابق قبل الثورة الدكتور محمد البرادعي لأنه هو جهب الأفكار دي الأفكار الحرية ومقاومة المجتمعات الدكتاتورية ودي من ضمن أفكاره الليبرالية ان هو مش عايز الفكرة الدكتاتورة بتاع, بتاع حسن مبارك ولذلك واقف أمام النظام السابق وتجد هؤلاء عبيد أمريكا المناصرين لأمريكا طول الوقت تجد حتى في المحكات اللي ما بتبقى أمريكا ضد المجتمعات اللي في الصف الأمريكي يعني مثلا تجدوا ودافع عن أمريكا ودافع عن توجهتها في الشرق ودافع عن احتلالها العراق يقول ده مطلوب مطلوب لإيه لتخلص من النظم الدكتاتورية وشفنا اللي باركو هللوا لأمريكا لما دخلت العراق يقولك عشان نتخلص من الدكتاتور صدام وعندهم استعداد الآن, الآن أن هم ينادوا ويطالبوا أمريكا بالتدخل لإيه لإنقاذهم من حكم الإخوان أو من حكم الدكتاتوريين كما يقولون يقول شاكير النابولسي وده لبرالي فلسطيني بيقول عدم الحرج من الاستعانة بالقوى الخارجية بيقول ما عندناش مشكلة أمريكا تيجي تنقذني لدحر الدكتاتورية العاتية واستقصال جرسومة الاستبداد وتطبيق الديمقراطية العربية في ظل عجز النخب الداخلية والأحزاب الأشعة عن دحر تلك الدكتاتورية وتطبيق الديمقراطية ولذلك يرفضون العداء لغير المسلمين واعتبار ما كانت من مواقف ترفية عدائية قديمة تجارية المسلمين إنما جاءت نتيجة ظروف سياسية واجتماعية لم تعد تتقائمة الآن وما ورد في النصوص الشرعية لا يصلح البناء عليه في عدائهم لأن المصالح الموقف متغيرة فيجب أيضا تغير ولا عجب, ولا عجب من أن تسمع من بعضهم وصف المقاومة الفلسطينية والعراقية بالإرهاب والتطرف, والتطرف مهم يبقى واحد يقولك, يقولك هجوم إرهابي في العراق, في العراق ضد القوات الأمريكية, العراق الأمريكي الأمريكية هو مين اللي إرهاب ضد مين؟ اللي جاي المحتل لما قومه يبقى أنا مؤرهابي لما حركة حماس تدفع عن أرضها او المجاهدين في فلسطين يدفع عن أرضهم ودول متطرفين وإرهابيين فتجد هؤلاء الببغوات البابغوات اللي هم الليبراليين يرددوا كلام الأمريكا أمريكا حفة حماس ضمن الحركات الإرهابية يبقى أي أحد يعملوا بإرهاب وتطرف ما مفيش اشكال عندهم ان تصرف المقتصه في المقاومه الفلسطينيه والعراقيه مقامة المقاومه الافغانيه بالارهاب والتطرف وزعم أنه لا يمكن حل الصراع العرب الاسرائيلي الا بالمفاوضات على الطريقه الامريكيه مفاوضات الخنوع والذل والقبول باشترطات واملاءات الطرف الاخر وضروره التطبيع الكامل مع اسرائيل بل بعضهم كان يذهب زي زي مسالم ده اللي هو اسمه ايه سالم الكاتب اللي كان بيفخر بان هو ظرف اسرائيل واستقبلهنك وضروره الدخول في العالم واقتصاد السوق الحرى من أوسع أبوابه وبالجملة فأرأهم تجدها تتطابق مع الرؤية الأمريكية بلا مواربة حتى في الخلافات الأمريكية الصينية أو الأمريكية الهندية والقضاء المتعلقة بالإنتاج العالمة بتغولية هم أمريكان بالوكالة أو عملاء الأمريكا هذا أكد على أن هذا التير عبارة عن احتياط إعلامي يستعمله الغربة عامة أمريكا خاصة لتسويق أفكارهم وسياساتهم في بلادنا وهم رافض ثقافي لمشاريعهم في المنطقة الإسلامية وطبعا هذا الأمر ليس فقط باقتناعهم بالأفكار الحضارة الأمريكية وفريقية. وإنما بسبب أموال مدفوعة وبسبب عمالة مسبقة ومثل هذا يعني في فيه عندنا كتاب مهم جدا للبحث هيسم زعفانة أنا قلت لكم على مكاعة كتاب لهيسم اسم المصطلحات الوفدة وأثرها في الأمة الإسلامية في كتاب مهم جدا بيكلم على قضية العملاء الغرب دول بيكلم عن التمويل الغربي وشراء الفكر في العالم العربي تمويل الغربي تمويل منظمات المجتمع المدني سهل قوي افتح مكتب كده ويكتب عليه ايه, ايه. ومؤسسة دعم الأفكار الحرة في المشعر في حي حاجة خالص يعني اكتب أي اسم فيه الحرية والديمقراطية ومؤسسات دعم المجتمع المدني ودعم التوجه الليبرالي في العالم الإسلامي ودعم التحول الدمقراطي في العالم المجتمعات العالم السلس قال لي في أي اسم كده أي اسم. وروح للغرب وقول لهم أنا عايزكم تدعموا هذه الانظامة المجتمع المدني لنشر الأفكار التنويرية في ضد الأفكار الظلامية والراجعية وخد في خالص, خالص, خالص. خالص وهم هؤلاء انما تشترى يشت يشت انما مههم بمثل هذا إيه؟, ايه لا ادري بيقول هم بيعملوا ايه الكتاب <تصفيق> اسمه التمويل الغربي <تصفيق> وشراء <تصفيق> الفكر <تصفيق> في العالم العربي الكاتب <تص> هيثم زعفان الله خيرا نقف هنا وان شاء الله نكمل المره الجايه شاء الله يعني اسمه التمويل الغربي المؤلف هيثم زعفان هيسام زعفان ايو ايو ايو اخوانكم بذكروكم بالتبرع للتجديدات والاصلحات في المسجد ناخد من دول بتوع المجتمع المدني مش ممكن يجدوك <تصفيق> لان انت بتاسغل افكار الوهابية المتطرفة ان شاء الله احنا فاضل في الكتاب مرتين لان احنا هناخد في الكتاب كتاب قسمين قسم عن الليبراليه وقسم اسمه هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام ده ان شاء الله يعني تقرؤه لكن احنا فاضل في الكتاب مرتين بعض المؤلفين المعاصرين يعني في الطيارة الليبرالية وإشارة لكتبهم وأحكام الأزهر فيهم كتب سيد القمني وسي وكتب سيد القمني وكتب حسن حنفي وبعدها الليبرالين العرب الجدد ونبقى خلصنا الكتاب إن شاء الله جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت